يَرْجُونَ فَضْلًا مِنْ اللهِ وَرِضْوَانَهُ وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ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 ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرج ن معكم ولا نطير فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ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 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاط الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين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 هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القديس السلام المؤمن المهيم السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشكون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الرسna